فيها الأعمام. <تصفيق> هذه الأيام مطايا أين العدة قبل المنايا أين الأنفة من دار الأذايا أين العزائم أرضيت بالدنايا إن بلية الهوى لا تشبه البلايا وإن قضية الزمان لا كالقضايا يا مستورين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 ممتك قلبه لا عقله وجسمه مستورين لا تكشف الخفايا لا تغفل عن الموت لا تغفل عن الموت لا تغفل عن الموت, تغفل عن الموت, عن الموت ليس له مكان معين ولا زمن محدد ولا سبب معين ولا عمر معين يديكم بقرا انتم لا تشعرون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما قبل أن ننادي بأعلى الصوت يستجاب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون اللهم إنك تعلم أني كنت أخاف أنا اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولكن لصيام الحواجر وقيام الليل ومجالسة العلماء انظر على ماذا يبكرون يبكرون انظر على ماذا لا تركنن إلى الدنيا وما فينا فالموت لا شك يفنينا ويفنينا وعمل لدار البطر بضوان خازنها والجار أحمر والجبار